ويا موز المصر. بيت المصر مصر، بيت المصري فارد الهدائي بيت الهدائي والحق سعيد زئهم الكهرباء، وخوان لش ماتس فراد ربنا الحمم لش ماتس محمد مصلح التحوري واسلام التحوري ايه ايه كل منه كله بده عنده ابروحي من حاج محمود الجاروة حاج احمد ونعمة. بمدح لي نزيل صايم ورب هداه شبعان تأوى النبي ومن حوض النعيم وسآه أنا بمدح لي نزل صايم ورب هداه سبعان تأوى النبي ومن حوض النعيم وسآه أمين ولدك محمد صحيح لكن الأمين سماك كشفهم على وجنه المصطفى وجدوه رسول الله لت ميلادك يا حضره النبي صباح الملك في رنه فرحوا العواجز يا ضميل العواجز وقالوا مجزين اللي حيضمنه من كان ضمينه سيدنا النبي في الشدة صار لو جاء فيديو مصورين الفيديو مين ضربنا فيشان الهزه اخويا الحق سعيد الاقطار والمعلم خالد فوده معلم جمال النيس والمعلم محمد كورشي ابو محمد احمد الليسي. المعلم معلم خالد فوده ابو عبد الله اللي بحي الليله وصحابها وبحي معلم جمال الليسي ابو احمد الليسي بيت الليسي حق محمد والحاج محمد والشيخ اسامه لما لي نزل صيف ورب غدا شدان تقوى النبي ومن حوض النعيم وساء امينه ولدت محمد صحيح لكن الامن سما عشبهم على وجنه المصطفى وجدوه رسول الله لنت ميلادك يا حضرة النبي صباح الملك في رنه فرحوا العواجز يا ضمين العواجز وقالوا بكذب اللي حيطمنا من كان ضمنه سيدنا النبي في الشده صرلوا قدام بيت الحرام اخو محمد الشرقاوي وعمل الجميع ستة وعشرين ببيت البهنداوي شيخ رفض ع الحبيب شيخ عادل حاج محمد الشرقاوي بيت الحرامي اللي بيحيي بيت البيسي كل احد باسمي شيخ عواد الباب أخويا محمد الجر حاج جعفر ابو وجمال الحرامي ابو حشيش وسعيد الحرامي سبحان من صور محمد نور ومن نور الكمال انشا وفي ليله الاسرى شيعل الامين جبريل من عز المنم يا طرى جبرل اللي صحى النبي ولا النبي صحى وجمعه ماء سلسبيل من الجنة وصف على الحبيب والضاة وجمعه ماء سلسبيل من الجنة وصف على النبي والضاة وصل لبيت المقدس لقى الانبيا والملايكه واقفه بتستناه صلى بهم ركعتين النبي على سنه رسول الله لان في الوقت ده يا سيدنا النبي كانش انفرض علينا صلاه سبحان من صور محمد نور ومن نور الكمال الأنشاه وفي ليلة الإسرى شيعل الأمين من عز المنام صحاه يطر الأمين اللي صح النبي ولا النبي صحا الفتحة لحق محمد أبو لحق محمد الشرقاوي قلت الحج سعيد القطاني والكوارشي اخوي عمري خوذه اللي بيمسهم مسبحهم عن جمو اللي فيو خوي سيد شعبان ايه. ايه. You see مفر من هذا الممر ده كاس علينا يا شيخ اسامه والكل لازم يشربه لو كدابت كدابت لسيدنا محمد وربنا يرحم الجميع ويرحمنا ايوه يا شيخ حسامة توفيت قدر ومكتوب عليه وانا لسه في اللفه يا عيني يا عيني جاري دموعي يا عيني. عمر دمعك ما هي رجع الروح الدنيا كيف مدرسة الدنيا كما مدرسة في قلمت امتحان أبخاف يا المزجرة سنين لكن الاختبار بيجي في لحظة دار الحساب مش هنا يا رب في دخلة الأمر تلهمنا بالإجابات وأنا كل ما بشل بعيني ألأى اللي تطلها فات <تصفيق> أخي عمري القاضي وبيت القاضي حج محمود الجاري وخو المعلمة عمود الجاري وبيت القاضي وحج عمري القاضي والحق كنا كنا في لمنا ومات واحد صباحنا في اتنين ومن الاتنين مات واحد بنى بنالي ولا خدش الكرا بتني بنى الحواجب وعلى الرمش عنني وبنى الشفايف وعن الشفه على السنة. ابقى اقول ايه يا شيخ اسامة مدام الملك للواحد خليك مع الله او كده الحلم مطلوب شندي ساعه ساعة ساعه ساعة الرضا دي واللي دي ليلة مبروكه اللي لا دي كل السنة والطيبين جريعة شيرو عبدالحليم اللبان ربنا يرحمه مباح مجيدة اخويا الحق محمد الجارو خيح من عبد الغني اللي بيمسهم ونصبحهم على بيت الليس يا رب عوده عم الحق محمود الجارو اللي ربنا يرحمه رحمتنا وسعنا خويا المعلم احمد اللي حضرهم ونوروين يا رب عوده <تصفيق> لا يرى سكنني لا وي على جيبي والكشف لوجه الله ونعطي المريض الدواء من غير الشده معاه نعطيه برشامتين واحده عليها اسم النبي والتانيه عليها الله اما اللي عليها اسم النبي ده ومرضاكم بالصدقه وحسنوا اموالكم بالزكاه واللي عليها الله العز كله في طاعه الله والله ما حد دخل القبر وخد حاجه معاه بالأبر حكثير يا إما جنه يا إما <تصفيق> نار تسلق ستلق أنا قلت لي يا طبيب الهوى تداوي كل الميجاري لي دواك مش حدايا دواك حدا سيدنا الحسين يا من خفضت عالباب علي, الباب علي مع, مع الاحباب خبطت على الباب احمد علي مع الاحباب ما تقولي لي ايه ذنبي على كل حاجه على كل حال. يا طبيب يا طبيب الهوى ما يجي مني شل صل على النبي يكسب النايم يصحى والعطشان يشرب صل على سيدنا النبي توصل بسرعة النايم يصحى والعطشان يشرب عشان الحنفية تفتح اسقيهم يا شيخ اسامه المستر ده اهو بتاع اخويا حسن حمد داود حجاب يصبح ويمسي على اخو الشيخ موساما بعزة ويمسي ويصبح على أبوه الشيخ احمد بعزة اللي ربنا يرحمه رحمته نوسيعا ويمسي ويصبح على ابويا محمود بعزة ويمسي ويصبح على كل أهلة بعزة إحنا الأليوبية إدارة عالمية بنمسي وصبح على الشرقيه الرجاله اللي بيا بيا وبمس وصب على اخو حسن عاشري الالقخ وعمد الالقخ الرجل قدع اللي صاحب صاحبه وانا حامو سعيد وبمس وصب على اخو الشيخ وسام باعزه وبمس وصب على ابو محمود باعزه وبمس وصب على اخو ايمن احمد باعزه والفتح على ابويا الشيخ احمد باعز اللي ربنا يرحمه رحمه, رحمه واسعه اللي يصلى على النبي يوصل بسرعه بدد يا عم يا سادي يا بدوي ايه وحياه سيدنا النبي يا شيخ اسامه عايزين نسمع حاجه لله مش لحد ثانيه واحنا بنحال الارض اللي احنا واقفين عليها واللي ولدي ولدي ولدي ابن يوحنا ولدي اشيب ضيع الزمان ضيع الزمان والدي والبي والدي ربي دي اعطف على والدي هتنل رضاه عالي والدي والله ودي والدي والدي والدي يا ولدي والدي يا ولدي اخويا وحبيبي الحق اشرف سيد يعني عم قاسم اولادي عم قاسم الحج اشرف ساني بني بيحيي لنا واصحابها وبيحيي بيت الحرامي بيت الميسي والدي ابني وحنالي والدي الشبقية تو اندی رب بیجتی آپس علوانی بی أذاني وحرم لا ولدي يا ما خطيت له سيني جذيريت ولدي ولدي انا اللي ملي اي يا محي ولدي ولدي انا اللي ملي اي محبين واللي دي زرعي ويمي البر ويحوش الهوى الحلوة بأيدي يسقيني بأيد المر زرعي ويمد البر ويحوش الهوى والدلع أسقيه الحلوه بيسقيني بأيد O Allah, O Allah, O Allah, O كمان O Allah, O Allah, O Allah, O والاسامه الله يرحمك يا شبحنا واللي صل على النوم يكسر الفتحه للشيخ احمد باعزه الشرقيه وعبد الشرقيه يا عين النعمه بمسعه شريه الفاتحه لابويا الشيخ محمود الفاتحه لابويا الشيخ احبه يا ابو الحنان يا ابو للمدد وحياة سيدنا النبي اللي راحوا واللي مالوش من حق الله بجعله يحب عم عمو النعمة النعمه النعمة عين النعمه علي احمد عشرين ب 17 شريه يا عم محمود صباح الهدى أخوي حم سعيد وأخوي حسن سعيد، أبو الغير والألق، واليقال أبو الغير، أخوي حم سعيد الصعيد، وخلو الساس حسن اللي حضر ونورني، والألق، أخو حبيبوا الساس حسن عاشر اللي حضر ونورني. النفس تولج على دولي يا نفسي يا نفسي أخويا حبيبي معلم هذا هندية واللي حضرنا من اوله بيمثل صباع الشيخ احمد باز النفس تبكي على الدنيا وقد علم أن السلامة فيها Ben ehebe koyu كل كش مشروع والكل واحد يا بس راحوا الحب راحوا الحب Yeah. E حملون الى المسجد والدور في ابلته توضعوه صلوا علي وسمحوه وبالإيمان شغدوه حملوني وصاروا بي حبايب الروح حولتك وعيون بتبكي وعيون بتبكي علي في القبر وفحروا ملي شابوني ما سالهم فيي بعد ما سددوا معلي بعد ما سددوا معلي وقال عيوني قديما كنت لك O el pensul, jadida, yusma fil وعناق أربعة إلى مسجد القرية وصلوا علي يا حزني سلام سلام سلام سلام سلام صلاتي على سلام سلام سلام سعيد زينو طاربا الحاج سعيد زنو. إيه إيه. أمير. أمير. دي دي عقلك سمع بصره Do you feel bad? Is my هي هو معدي الإرادة أنا ليه أنا ليه أتيت غريب فعيشت غريب حتى الحبيب ما أولي تفكي ولا تحمل هم كطر بكاها بقل كطر بكاها بقل أولو من الغال يا ماما ما تبكيش علي يا ماما يا حمد أولو من يا ماما ماما ماما ايش عليا يا ماما يا لو انا يوم الاياب لو انا يوم الاياب الا تدوم على I see you happy. Say the best of the best. My love, my darling, you're We did not save. A grave in the world we saved. We saved. We were not saved. يبكي انا يوم ومتحكى انا يوم يا بوي انا كل حاجة عجيبه اغرب يا دنيا ما بيناموش يا ولد يا ولد ما بيناموش عشاق الليل صغار ما بينهم ما بينهم شيا ولدي يا ولدي ما بينهم عشاء الزغار ما بينهم عايشين حياة ولدي يا ولدي اللي لغب سغار ولدي يا عايشين حياة ولدي يا ولدي Saga, we'll do you, we'll do عجيبة اغرب يا دنيا سلام الله هن علينا يا شيخ لله اخي يا حبود مالا حب امادي يا عمر هن علينا يا شيخ السامة لله ايو امادي ده شبان دي سعيد زيدي ومحمود سعيد زنهم ايوه يا شيخ اسامه يتيم الام الاحساس من عبد الله ان علينا يا شيخ كل سنه مصابين جميعا يا رب تغدوله بخير جميعا كل سنه مصابين سلام الله Allah'a Beyond the حباي بشوفك ابو احمد في الاحلى تسك وحضولك وابك الغرب أبوس في يا عز الناس على عيني فراقك يا ظمايه قوارش والحب <تصفيق> بشوف الناس ما ولذ تحسده على اللم بستش جديد يا محمد يديم الأم في عيدها مش عارف يبستدها يلي انت قاسي على أمك عملها بالإحسان والله يما يا يا حنون يا غالي أنا علي حصن المال أبو ايمن ويا محمد السادي اللي بعت رحمة كحية رحمة لشكاحمة عزمان وقوم من بدري وأجيلك وقف يا بحمد على أبوك واقول لك يا بوحش I read it today. I read it today at sunset. Oh, and The in a... सात कबो सलाम كلمة تناية لو انتي تضمي ما نسني ما نسني نبعد الزمن عنك يا غلية ما نسني يا نبا يا من الحنان يا حضني دافي يم على الدواب يا نبا صافي من الحنان يا حتمي دافي يم على الدواب انا ابنك انا انا أنا منك أنا خ أنا أنا أنا ابنك أنا خ أنا أنا أنا منك أنا, أنا سلام الله على روحي يا بيتاني لوحدي يا إدم قدم نصيبي كده صابر وراضي انا صابر وراضي الجرح جرحي انا الجرح جرحي انا وانا بس اللي حاسس وانا بس اللي ادري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 وفي الدم يعين والأنين وينو ندى قريح الهوى اللي الفؤاد مجروح جرو وشي يعمين التوا في الأزق بيرو وفي الدم يعين عين والأنين والنوح مرحم جريح الفؤاد اللي دواك مجروح مش يعمل الدواء في اللي قسك مجروح يا حلو يا حلو كسر الخواطب ليه هو وليف ولفك ولا جرالك ايه بيدي سقيتك عسل غيري عطى إيه ايه بيدي سقيتك عسل انا سحب موجود يا غيري عطى إيه بيدي أنا غيري عطانك إيه على باب سيد الحوسين أتين بسقم الهوى على باب سيد الحوسين أتين بسقم الهوى والسقم نافذ فيه السقم نافذ فيه لما تكلم تكلم لربه الوسم اسمي بفعني ايهو اسمي التاني ولا يعرفوا ان اشتغل قد تبي السر في مني اشار علي الصبح قناستر مغرب قالوا له يا ويلي دني صلي العشاء في سيدنا الحسين الفجر حدقت فيه الفجر حدقت فيه دني صلي لا في سيدنا الحسين الفجر حدقت فيه بس صبا حبص بس Il y a des six